أنه من قتل ناسا بغير ناس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياه فكأنما.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 الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ان يقتلوا أو يصلبوا ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا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 قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا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 ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم